116. ولا نضيع أجر المحسنين 117. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون 118. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون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 117. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون 118. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها, لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون 114. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون 115. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل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 ذالكَ كَيْنٌ يَسِيرٌ قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تَأْتُونِ مَوْثِقًا مِنْ اللَّهِ لَتَأْتُنَنَّ بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَامُ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ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 119. كذلك نجزي الظالمين 110. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه 111. كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّنْ نَشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ قَالُوا إِنَّكَ لَسَرَّاقٌ فَقَدْ سَرَقَ أَخُوهُ لَهُ مِن قَبْلُ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَّكَانُهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ قالوا يا ايها العزيز ان له ابا شيخا كبيرا له ابا شيخا كبيرا فخذ احدنا مكانه ان نراك من المحسنين 111. قال ما الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون 112. فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا 113. قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا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 111. إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين 112. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا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 121. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين 122. قال إنما أشكوا بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون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 117. مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين 118. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون 119. قالوا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 111. قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون 112. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين 113. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فَرَمَ مَا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ أَوٰى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ أَوٰى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ دُخُلُوا مِصْرَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَدًا وَقَالَ يَا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 121. إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم 122. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل 119. فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحطني بالصالحين 110. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون.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 111. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون 112. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة, أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون 113. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله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 وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا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 117. ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون 118. <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم 119. <تصفيق> لا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 كُلُّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى يَدبِّرُ الْأَمْرَ يَفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات مِنْ أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان وَلَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ نُتَفَضَّلُ بَعْضَهَا على بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ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 111. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار 112. أنزل من السماء ماء فسالت أوذية بقدرها فاحتمل السيل زبدا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 كَذَلِكَ كذلك يضرب الله الأمثال 110. للذين استجابوا لربهم الحسنى 111. والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد